أن اليوم عنده جل وعلا كألف سنة مما يعده خلقه وما ذكره هنا من كون اليوم عنده كألف سنة أشار إليه في سورة السجدة بقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون وذكر في سورة المعارج أن مقدار اليوم خمسون ألف سنة وذلك في قوله تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة الآية فآية الحج وآية السجدة متوافقتان تصدق كل واحدة منهما الأخرى وتماثلها في المعنى وآية المعارج تخالف ظاهرهما لزيادتها عليهما بخمسين ضعفا وقد ذكرنا وجه الجمع بين هذه الآيات في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب وسنذكره إن شاء الله هنا ملخصا مختصرا ونزيد عليه بعض ما تدعو الحاجة إليه فقد ذكرنا ما ملخصه أن أبا عبيدة روى عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة أنه حضر كلا من ابن عباس وسعيد بن المسيب سئل عن هذه الآيات فلم يدري ما يقوله فيها ويقول لا أدري ثم ذكرنا أن للجمع بينهما وجهين الأول هو ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سماك عن أكرمه عن ابن عباس من أن يوم الألف في سورة الحج هو أحد الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض ويوم الألف في سورة السجدة هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه تعالى ويوم الخمسين ألفا هو يوم القيامة الوجه الثاني أن المراد بجميعها يوم القيامة وأن اختلاف زمن اليوم إنما هو باعتبار حال المؤمن وحال الكافر لأن يوم القيامة أخف على المؤمن منه على الكافر كما قال تعالى فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير انتهى ذكر هذين الوجهين صاحب الاتقان وذكرنا أيضا في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ما ملخصه أن آية الفرقان هذه تدل على انقضاء الحساب في نصف نهار لأن المقيل القيلولة أو مكانها وهي الاستراحة نصف النهار في الحر من قال بانقضاء الحساب في نصف نهار ابن عباس وابن مسعود وعكرمة وابن جبير لدلالة هذه الآية على ذلك كما نقله عنهم ابن كثير وغيره وفي تفسير الجلالين ما نصه وأخذ من ذلك انقضاء الحساب في نصف نهار كما ورد في حديث انتهى منه مع أنه تعالى ذكر أن مقدار يوم القيامة خمسون ألف سنة في قوله تعالى في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وهو يوم القيامة بلا خلاف في ذلك والظاهر في الجواب أن يوم القيامة يطول على الكفار ويقصر على المؤمنين ويشير لهذا المعنى قوله تعالى بعد هذا بقليل الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا فتخصيصه عسر ذلك اليوم بالكافرين يدل على أن المؤمنين ليسوا كذلك وقوله تعالى فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير يدل بمفهوم مخالفته على أنه يسير على المؤمنين غير عسير كما دل عليه قوله تعالى مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر وقال ابن جرير حدثني يونس أنبأنا بن وهب أنبأنا عمرو بن الحارث أن سعيدا الصواف حدثه أنه بلغ أن يوم القيامة يقصر على المؤمنين حتى يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس وأنهم يتقلبون في رياض الجنة حتى يفرغ من الناس وذلك قوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ونقله عنه ابن كثير في تفسيره وأما على قول من فسر المقيل في الآية بأنه المأوى والمنزل كقتاده رحمه الله فلا دلالة في الآية لشيء مما ذكرنا ومعلوم أن من كان في سرور ونعمة أنه يقصر عليه الزمن الطويل قصرا شديدا بخلاف من كان في العذاب المهين والبلايا والكروب فإن الزمن القصير يطول عليه جدا وهذا أمر معروف وهو كثير في كلام العرب وقد ذكرنا في كتابنا المذكور بعض الشواهد الدالة عليه كقول أبي سفيان بن الحارث رضي الله عنه يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقت فبات ليلي لا يزول وليل أخي المصيبة فيه طول وقول الآخر فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار قال المؤلف رحمه الله وقرأ هذا الحرف ابن كثير وحمزة والكسائي كالف سنة مما يعدون بياء الغيبة وقرأه الباقون تعدون بتاء الخطاب ومعنى القراءتين واضح والعلم عند الله تعالى قوله تعالى وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير تقدمت قريبا الآيات الموضحة لمعنى هذه الآية في الكلام على قوله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح إلى قوله وقصر مشيد أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى ولنا إن شاء الله لقاء آخر قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته